أزن بالقص ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأمم فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحبض العصب والريحان فبأي آل إربك ماتك خلق الإنسان من صلصال كان فخّار، وخلق جان. أشرقين ورب النوربين فبأي آل إربكوا ما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آل إربكوا ما تكذبان. يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربك ما تكذبان وله الجوار المنشأت في البحر كالأعلام فبأي آلاء رب ربكما تكذبان كل من عليها فال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله الله أكبر الله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 والسماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرع لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان تكذبان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 بِكُمَا تَكذبان يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبان, <تكذبان> هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آل فبأي آلاء ربكما يا الله الله أكبر.